وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم انهم اناس يتطهرون فان جيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطر ما عليهم مطرا انظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم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 قوم آمنوا بالذي ارسلت به وقائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين